يلبقل لبس الدهب بيلبقل لبس اللونو شو ما لبست يلبقل وشو ما كان غالي الدهب وشو ما كان غالي اللونو اللي الغالي بيرخصنا Al-Fatihah Ani, maaf, ini adalah, ya, saya benci.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 سنسى للأمر المبتنطع عدا تنجوم تنجى بي البقلة وبي البقلة وبي البقلة